مَا يَنْهَاكُمُ الله عن الذين قاتلوكم في الدين وَأَخْرَجُوكُمْ من دياركم وَاللَّهُ على إخراجكم أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا